تبسم تبسم تبسم تبسم تبسم تبسم تبسم تبسم تبسم وخلي الهموم وخلي ولا تبتئس من صرف زمان ولا تشتكي من قرون البشاش وخل الغموما وخل الغجا ولا تبتأس من صرف الزمان ولا تشتكي من قعون البشاة وخلق بحلمك فوق النجوم وكن طامحا تجني طيب الثمان وخلق بحلمك فوق النجوم وكن طامحا تجني طيب الثمان بشعرك غرت تجد راحه كما غرد الطير فوق الشجا ولا تكتئب إن بدا عيقون فعقب الغمام نزول المطر تجد كما الله في كل حين تجد عونه ثابتا قد ظهر وتقوى الإله سبيل النجاة بتقوى الإله تحوز الضفاة وحلق بحلمك فوق النجوم طامحا تجني طيب الثمان وحلق بحلمك فوق النجوم وتنطامح أن تجني طيبة السماء طيب إذا المرء يوما فلا بد أن وخل العزيمة أقوى سلاح فمن يركب البحر يلقى الدراح لذنور يومات أراد العذاح فلابد أن يستحذ السياح وخل العزيمة أقوى سلاح فمن يركب البحر يلقى الدراح ولا تفاءل تفاءل ولا تئسن ولا, ولا تعتذر بالقضاء والقدر تفاءل تفاءل ولا تئسان ولا تعتذر بالقضاء والقدر وخل التفاء دوما شعارا وإن خالفتك صرف الدّهار وحلق في فوق النجوم وكن طامحا تجني طيب الثمار وحلق في فوق النجوم وكن طامحا تجني طيب, طيب الفلاح ولم تستيقظ ليل المنا بالضنا والسهر فقاوم بعزلك جل الصعاب فبالعزم صلب الحديد صا اللاق في الجد دو همتين ودل يأس في يأس في ممتتين فيما تؤمنهم طيب الحياة فأنست القاج من الأثان تبسم تبسم وخل الهموم وخل الهموم وخل الوجر ولا تبتلس من صروف Alık bıçalmıka, fokuğun yuğum, <tabesim> ve kın tamipan delni, tıbıthma. ve غزا